وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم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 ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف ففدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وَلَمَّا جَهَزَهُ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 قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى lعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون